رفيع الدرجات ذو العوش من أمره وعلى من يشاء من عباده الله. الله أكبر لا شاء الله يا أخي يلقي روح من أمره على من يشاء Lior! لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَا